بالنسبة لإضافة النساء ما المقصود بإضافة النساء؟ يا اخوان الشيطان له خطوات والله يقول ولا تتبع خطوات الشيطان يخطو الشيطان بالإنسان خطوة خطوة حتى يقع بما هو شر ما يتأمله الشيطان من آدم ماذا يتأمل الشيطان من آدم؟ أن يدخله عذاب السعير إن الشيطان لك معدو فاتخذه عدو وإنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما المراه واجب عليها ان تحفظ نفسها والرجل يحذر كل حذر من النساء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنه أضرع الرجال من النساء بلا اضافات بلا محادثات هذا كله لا يصلح ولا ينفع وقد جربه بعض الناس وكانت عاقبته سيئه حتى ان بعض الناس يبدا, يبدأ وهم على استقامه تبادل فوائد فوائد علمية وإلا بالشيطان نفسه كما يقال طويل يدخلهم حتى يقعوا بأشياء أولا يتعرفون ثم يتساءلون ثم ثم إلى اخره حتى يقعوا في ملاء تحمد عقباء وقد تجد المرأة متعة مع هذا الرجل الأجنبي أكثر من زوجها أو قد تكون غير متزودة ثم تتزوج رجلا فتجده فتجد أقل مستوى من ذاك الرجل الذي كانت تراسله فيحصل ذلك خدش في الحياة الزوجية وربما فشل وقد يكتشف الزوجة أن زوجته تراسل رجل الأجنبين عنها ويحدث ذلك ما يحدث بعد ذلك من المشاكل والطلاق وغير ذلك فالواجب تأغلاق هذا الباب في الحقيقة أغلقه تماما لا تراسل ولا تسمع حد يراسل من النساء إن كان لابد فراس الرجال مثلك وهي تراسل النساء مثلها نعم